والموت من أهم البواعث التي تحسن على العد سلته بينه وبين ربه حقيقة كيكم بكى موتي جنبهيلي لم ينظلم البواعث أسباب a la tahsini sila. Jiu ya kutengeneza mafungamano mazuri baina la adbe wa rabbe. Baina ya mungi ya na mulawake. Kwa ajili ya hilo, ame mtume sallallahu alaihi wasallam aname ongoza. Kumbawa isilamu, wawena tabia. Iyaku ya kumbuka mauti. قال لبسيما عليه الصلاة والسلام قد تعديث لي تاجع الإمام أبو عبد الله بن ماجة نعى الإمام النسائي نعى الإمام أبو عيسى الترمذي كتقف أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال سيما أكثر ذكر هذه من لذات أكثر كثير ذكر هذه من الذات كما نريوية هذه من الذات كثير شاني ككمبوك كلي أماجو كنفنجا ما تمانيو كنفنجا لذا يسترهزكي مايشة كثير كي شاني كيكمبوكا موت هذا ما يسمى أنتنا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. Kwasababu, kuyakumbuka mauti, nikakayali amba hupelekea, kumkata mana adamu, kutokamala na mishuguliko yake, ya kili mwengu, amba hu anaipupia, kuitoa katta fikra zake na akili zake. Háwa na yasema ilm Ayuhannaso, idhada Allah, imesibiti hadithi, والإمام أبو القاسم الطبراني نقع الإمام ابن أبي الدنيا من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما يقول أن رجلاً سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله من أكيس الناس قال أكثرهم ذكراً للموت Alikuja banammoja kwa mtume alaihi salatu wa salam Akamuulisa sali Ya Rasulallah Ewa mtume wa Allah Man akiasu nasi Ninani muerevu Mjanja alia wa shinda watuot Akasema akfaruhum dhikran lilmaut Miulambaye anewazibi wenzake Katika kujikumbusha na kuyakumbuka maut Maut هو يندي أكيص الناس هذا هو الرجل الحازم هذا هو الرجل العاقل هو يندي أنتم من أكيلي وموجب ومالينا يمتون صلى الله عليه وسلم الذي أخذ العدة لرحيله أنباء أنا تكون حكيبا أنباء أنا تكون مااندلذ لرحيله كاجل سفرياته قبل ان يفجعه الموت قبل الرجل العاقد على لسان نبينا عليه الصلاه والسلام يقول ربنا جل في علا وعظم في عالي السماء وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي ارض تموت حكونا نفسي يا ايوت انا يجوى كاشو اتا شمالين نوالا هكونا نفسي يا ايوتا انا يجوى اتا فيا كتا ارض جاني ايها الناس وعباد الله ابن واجب قوي السلام وتقوة حذار نوالا قوة سؤالا لو موت اما الموت عباد الله لا مفر منه كيف ايواجهوا الله حقا امبي اناweza اكاكيميا يقول ربنا جل في علا وعظم في علي سمائه كل نفس ذائقه الموت وانما توفون اجوركم يوم القيامه فمن زحزحها عن النار وعده الى فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور أنا سمى ربنا دل فيه لا كل نفس كلا نفس أي كل نفس منفوسة كلا نفس إليساليوة منفوسة أي مولودة ذائقة الموت إتا يونجا موت إتا يونجا موت تفا تفا ليتكبكوا حين اوازوك يكميا موت وانما توفون اجوركم يوم القيامة نعكي كاسي جنالو امتاليب وكي كميليف ماليب ويانوسك يقيامة ان خيرا فخير وان شرا فشر كمن خاري امتاليب وخيري كمن مبايا امتاليب وقوبايا فمن زعزع عن النار بس ييتين لأمباي اتوكم بالي اتكينوا لله وتوكلا على الموت وجحنم فقد فاز هو ليه اللي يفوز يليهم باي اتكينوا للموت واود خلال الجنه ناكين فقد فاز هو ليه اللي وما الحياه الدنيا الا متاع الغروب الموت لا مفر منه نسمى ربنا جل في علاه وعبما في عالي سماه قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون سمى محمد وأنبيه حكيكا هيا موت أمايو من تفرون منه فإنه ملاقيكم حقيقه موت هيا يتقبلك كش متردشوا مع الله مجوزي واي له اللي في كامانا مجوزي واي له اللي ظاهر الافه اتكواشني خبري واي له اللي وقوع عباد الله الموت لا مفر منه قل ربنا جل في علا اينما تكونوا يدريكم الموت ولو كنتم في بروج مشيده popote mtakopoua yudrikkum al-mawt yatqdirikini mawt popote mtakopoua yatqdirikini mawt aithi في بروج wa ay makan zama كاتيكا ngome zilizogemwa madhubuti ay qusur qusur mani'a wa manazil rafi'a ba'ida 'an sahatil ma'arik wal qital yatakuniyani maut walau kuntum fi burujin mushayyida ayuha an-nas ibadallah hiva kullu makhluq kil al a yudrikahu amrullah nilazima apatwana amri allah amri allah kawajawake allah a mi anika kawajawake vifu kullu makhluk bila yakujali mancib yake hadhi yake nafasi yake mpaka mtumevetu muhammad alaihi salatu wassalam ambaye walimtamaniya madu iwake kifu وكسيم ظاهر شهير أن يقولون شاعر نتربص به ريب الملون أول سيما كمه صلى الله عليه وسلم شاعر ومهوري ممن مشاعري أن يقول الشعر والذي جاء به شعر أنا سيما مشاعري هوي ما هي عليك جنايه ممن مشاعري نتربص به قريب المنون تنمسبريه هو محمد اطوى لنا حوادث الدهر ريب المنون تنمسبريه كفو كما والوكفى والشعير وينه هو تكفى تتستري الله قال كما في القران كمدافع من من قبلك الخلد اف فهم الخالدون كل مخلوق لا بد أن يدركه امر الله الله رساله كذه ايه هتجاهليه ايه محمد قد لا نام قبل yako يقبل ييه ateishi milele في الدنيا هي هتجلي وكا هيلو كما ووىك تفهم الخالد واو نيو امبال واتقام ليله كل مخلوق لا بد ان يدركه امر الله كلت يمد والله لزيمه ابقى له حال يقول ربنا جل في علا كل من عليها فان ويبقى وجه ربك كل من عليها فان أي كل من على الأرض من إنس وجن ودواب وصائر المخلوقات كل أماته تكجو يمجنغو أرضه فان مكان يكتواك يفلى ويموت ويبيت ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام أي ويبقى الله تعالى ذو الوجه القريم نأتباكي الله تبارك وتعالى ويبقى وجه ربك نأتباكي أسر وملوك نأكون أسر وصور ونذاك أي ويبقى الله نأتباكي الله ذو الوجه الكريم سبحانه وتعالى فهو تعالى وحده الحي الذي لا يموت يَا يَا اللَّهُ بَكَيَاكَهِ يَا يَا لِي أَلِي حَيْ أَنْبَاءِ هَافِي وَالْجِنِّ وَالْإِنْسِ يَمُوتُونَ أَمَ مَجِينِ نَوَاتِه وَتَقُفَّعَ وَكَذَلِكَ الْمَلَائِكَةَ فيديو هيدو العرش نحت ملائكة والعبابة عرش يَا اللَّهُ وَتَقُفَّعَ وَيَنْفَرِدُ الْوَاحِدُ الْأ بالدائمومة والبقاء فيبقى آخرا كما كان أولا سبحانه وتعالى مباكة ونوئب عرش وتكفع أتباكي الواحد الأحد القهار الواحد الأحد ماجا مباكة القهار مينما باغونه سبحانه وتعالى طابقي بالديمومه والبقاء البقاء لله سبحانه وتعالى فيكون اخر كما كان اولا هكذا قال ابو الفداء ابن كثير فيكون اخر اتكون يي دي وامشي كما امبا يي دي الي يكون ليس قبله شيء وهو الاخر ليس بعده شيء سبحانه وتعالى والحمد لله الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله محمد ابن عبد الله و اله ومن والاه وبعد ايها الناس عباد الله وبعد الموت يكون السؤال في القبر نبا على حفا امبل حفوات لمسال كبرين ناهي للمصالف أوريني لكل الموجة اسفقوا علي وواوا في سبيل الله كاما لبصير ممتومة صلى الله عليه وسلم لكن كل الموجة يؤمن الموجة أتو ليز مصالف نمنكر والنكير يقول نبينا عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه الإمام المخاري من حديث أصماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنهما ولقد أوحي إلي أنكم تفتنون في قبوركم يؤتى أحدكم فيقال له ما علمك بهال الرجل فأما المؤمن أو الموقن فيقول هو محمد رسول الله جاءنا بالبينات والهدى فأجبنا وآمنا واتبعنا هو محمد هو محمد هو محمد فيقال له نم صالحا لقد علمنا ان كنت موقنا به انكم تفتلون في قبوركم يقبني تتحنينه في المقابرين وتحنيوا ككما يؤتى احدكم فيقال له اتجلى و مجاوئ من ملائكه الوعي ما علمك بهذا الرجل ما علمك بهذا الرجل الا علم قال له هو بانا ومتبوعه alafu hali tajwa jina lake ili kudhibitisha majibu yako ya mtihani ma ilmu ka bihadha arrajul ni ai ilmu yako mahuyu bwana wa mtambuaje wana huyu anasema fa'ammal mu'min awil muqim amma mu'mini kwa asmaa alimwambia mu'min au alisema mu'min na hii ni amana katika kuchunga lafdu za hadith atasema wa muhammadun rasulullah huyo ni muhammad mtume wa allah ja'ala bilbayyanati walhuda ametujiliya na aya zilizokuwa فَأَجَبْنَا وَآمَنَّا وَاتَّبَعْنَا تُكَمِيتِكَ وَإِتُ فَأَجَبْنَا وَآمَنَّا وَاتَّبَعْنَا نَتُكَمْفُوَاتَا وَمَعْنَى وَكْفُوَاتُ السُنَّة ذَمْتُ لِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَوْلًا وَعَمَلًا وَاعْتِقَادًا أَوْ نَعْمَل نيتكادي. الا ترudia ترudia هو الذي امسدتشوا لله يثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت في الحياه الدنيا وفي الاخره عند قبر ويضل الله الظالمين ناتاوپوتوشا الله اتاوپوتوشا الله when majawabu ya اَتَوَپُطُشَ الله مَظَالِمُ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ أَتَرُدِيَا هُوَ قُوَّة أَمْقَاوَ ثَبَاتْ أَمْقَاوَ تَثْبِيتْ أَتَرُدِيَا أَلَسَمَا مُحَمَّدٌ, هو محمد مرتات nam salihah pumzika salama pumzika salama sisi tulishjua in kunta lamuqinan bih kwamba wewe ulikuwa